قل مِنْهَا منها جميعا فإنما يأتي أنك مني هدى فإنما يأتي أنك مني هدى فمن تبع هداية فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها قاولون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 أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على القاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنتم